لَآئِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ تَذْكُرُ نَجِيُّ الدِّينِ وَمَا يُكَذّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ وَمَا يُكَذّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ ذَاتَ لَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أساقير الأولين إذا تسلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ہُمیم ع بل موب لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون اللہ اندر لم كِتَابٌ مَّرْقُومٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ كِتَامٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تسنيم عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَأَنُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَى لابو فكهين واذا قلبوا الى اهليهم قلبوا فكهين واذا راوهم قالوا انها وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلْيَأْتِ مَنْ لَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ثانياً مَن الذين آمنوا مِن الكفار يضحكون